فِيهَا فَأَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ تَبْأَيْنَ آلَاءَ رَبِّكُمَا مَا تَكْذِبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يكن مثلهم انسهم قبلهم ولا جا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفقر في خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ فِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خافضة الرايات اذا رجت الارض رجا وبشت الجبال بثا فكانت هباء منثرا فكانت هباء منثرا وكنتم ازواجا سَلاَفَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَّتٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ عَلَى شُرُفٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ